اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المخيش الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرما